أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا الْمُنَافِقِينَ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 وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترضون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين فأخذهم الطوفان وهم ضارمون فأَجِئنَهُ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُ اللَّهِ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 لن ننجي عنه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين ولما أتى رسلنا لوطا سيأبهم وضاق بهم درعا وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلَّا مَرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّمُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرِيَةِ رِجْزَمٌ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذنا بذبه فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَن كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَن كِنَّ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءَكَ مَثَلِ الْعَنْكَبُونَ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 وقولوا آمنا بالذي انزل إلينا وانزل إليكم وإلا هنا وإلاهكم واحد وإلا هنا ونحن له مسلمون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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولأولا أجل مسمى لجاءهم العذاب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 يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُوا دُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَفَعْبُدُونَ